ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لأفو غفور والذين يظاهرون من نساء ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة, فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تأملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا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 كما كبت الذين من آيات بينات وللكافرين أذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا الله ونسوه والله على كل شيء شهيد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 ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم الَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا أَن يَجْتَمِعُوا ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا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 أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخرهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه